كوكب تاني. اخوي وحبيبي عايزين ا ل ن ه ا ر د ة نعيش مع كوكب يعني يملأ ل ب نعيش ا أمل بأن نحن ن اسعد حياه ة ويملأ لبنا أمل إن شاء الله أن نحن ويملا ا لبنا ا ة من, عمل من ذكر أو أنثى ذكر وهو امل ن و ع و ان شاء الله علشان الأمل نوصل لكوكب الأمل. الله مفيش اجمل في الدنيا دي من ان الانسان يعيش وعنده امل عندك امل في ربنا سبحانه احسن بكرة يكرب تبقى سبحانه ربنا زنوبك عيوبك وتعالى امل ان شاء الله ان النهار وان الدنيا كلها تبقى ايام جميلة وملاحظات عندك من وان انت يوم لما على الله سبحانه وتعالى ان ده يوم وتعالى ويضطر ويدخلك الجنة وينعمك ويكرمك بصحبة الجنة ويكرمك تقضم انت سعيدة على جميلة الايامة لما الله الله الجنة النبي الجنة يكرمك في يغفر في بصحبة شاء حبيبي ع ل ى وجه ا ل س ر ع ة أ ي ض ا تعال ش ا الوقت قصير تعالوا نتعرف على سكان الكوكب الجميل د ا كوكب الامل حلو اوي لفظ الامل ان الانسان يعيش وعنده امل ان شاء الله ان شاء الله ربنا ه ي ك ر م ن ي ان شاء الله ربنا ه ي ت ق ب ل مني صيامي و ع ب د ت ي وقيامي وقراني وحجي وعمرتي وكل حاجه ة شاء ا ل ل و ان شاء الله, وإن شاء الله ربنا على حوض النبي ونشرب من شربة هيقبعنا النبي من هنيئة نظم وان ربنا الحوض ايده لا можاما بعدها ابدا شاء علي مليئة هيكرمنا يوم والاقول الله صحبة والايمة ونكن والاستحابه والاعد معهم في ب ايه ونعبد و ربنا ا ما تمنينا ت و ش ي في ودينا نلتقينا في اخويا ن ان احنا نشوفكم الجنة ا الجنة ح ب ي ب ي ك القصر ن و يابننا الامل كوكب ب في قصر ع ده ا ل ل ارسل ب ن و ا صحابيه الجديد ح ة ايه ب ب ا ق ص ر ده ي ه اللي خلاه وصل يكون من على م ل الحية الايام في يوم الأيام حبيبنا صلى الله عليه وسلم أرسل سرية على يعني على مشارف م ؤ ت ة ليس ليت موته وامر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ث ل ا ث ة من القوات صلى الله عليه وسلم لتيجة النساء ده دي كان ت مهمة جدا كان عدد قوات الجيش المسلمه يا جباعة في الوقت د كان ثلاثه الاف موحد وعدد قوات الجيش الكافر يا يا مئتين الف ربنا طبعا عافينا عافيكم ا المسلمين و ا ان عدد قوات عدد الجيش كافر ألف دلوقتي ثلاثة قدوا احنا قدام حاجة بس من ثلاثة يا إما نرجع و إ ح ن ا م ع و ل ي ن لأنه دول م ي ن أ لان ف ي ظلمه الالف ش ه د ة يا اما نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم نوع بعتنا مدد من الجيش والله إن الذي خرجتم والله ان ل والله ذ ي خرجتم إ الذي تكرهون لا ل ذ ي خرجتم له تطلبون اللي انتم خايفين منه هو ده اللي انتم عايزينه ووالله ما نقاتل عدونا بعدد ولذلك ا اعتاد ولا ولا, قوة ولا منع وإنما نقاتلهم منع قوة ه ب ا ا د ي الذي ن أ ر م ن ا الله به ف سببا ي ر و ا ش الشهادة ر النصر ر و وعدنا ا الله الحصنيين إما وإما إما فإن إحدى إن عندي أمل ن هينصرنا هيرزقنا إن ربنا وإما إن ربنا الشهادة في س ر بركة و ا الله فكان على ذلك سببا في ثبات ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم و ه ا ن أول ق ص ر ض ا ب كوكب الأمل أخوي وحبيبي ل الأمل ولذلك ل ن ا سبحان في أخوي ه القواجد الثلاثة في سرية مؤتة الثلاثة ت ش ه د والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند البخاري عن ابن عمر أ ن ه كان واقفا في ا ل م د ي ن ة و ه م في م ؤ ت ة على بعد مئات ا ل أ م ي ا ل والنبي صلى الله عليه وسلم يصف و يقول أ خ ذ ا ل ر ا ي ة زيد بن ح ا ر ث ة فأصيب يعني تعالوا ل ثم أخذه ش ف ر بن أبي ب فأصيب عبد ثم أخذه الله ا ل بن ح ف أ ص ي بسرعه يعني الثلاثة أتنوا ثم أخذه ي وليد ففتح الله عز وجل على ديه والنبي ف ففتح الله وخالد الله وعيناه وجل وجل على عز عز بن ت ف ا ل د م و بأبي و و أمي نشوف ف س وسلم بسرعة ي وروحي عليه تعالوا برضو صلى الله ن ا ل أ س ر الثاني اللي موجود في كوكب ا ل أ م ل أسر أبي سعد وقاس سعد بن أبي سعد بن أبي وقاس الله خال النبي ا ل نعم خال النبي يا ترى س ع د كان اصر عامل ازاي اصر جميل جدا طبعا اصر ما ش ا الله في كوكب الامل ح ا ج ة تفرح ح ا ج ة تبعث الامل ايه سبب القصر ده ان سيدنا س ع د النبي وقالت لما ارسله عمر بن الخطاب لملاقاه الفرس قبالك فلما راح ناجي عند نهر د ج ل ة الفرس كان عندهم سفن كبيره فراحوا ان المسلمين جايين معدين وخلص هم يعتبروا إيه في نظر انفسهم يعتبروا نظر خلاص جدا و واذا ا المسلمين ا بقى ب من س ع ن كان انا عنديش سفن نقدرش نعدى ابو القاس معذور والله لو رجع معزور أنا ما عنديش وما نقدرش نعدة نعمل اليقين فكان ممكن معذور ما رجع ايه يرجع لكن لا اليقين والثقة في الله سعد ب ح ا ن ه ت ا واشوف الامل ل اللي ى في قلبه بن الله ه ويغنمه وده وتعالى اللي كنوز كسرة وده اللي حصل بقاس ف ض قال للناس اني عزمت على امر قال وعلى ا اي شيء عزمت عزم الله لك على الرجل قال عزمت على ان اعبر نهر دجلة بالخيول طبعا يعني لو كان ده في كان طب يطلع ابن ربنا بار بقى ربنا بار الصحابة اكبر ابن بالخيول البحر البر يعني سعد يعني عندهم معك مع سعد كان الكلام زماننا كان يا ما قال السلام ما ننساش او ربنا ان شاء الله لكن لا الصحابة عندهم يقين هم كمان قالوا ان شاء الله الله、أكبر. الكل يطلع مع سعد والكل ينزل بالخيول في نهر دجلة حتى كانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر فلما رأهم قال والله ما تقاتلون الانس في يقولون سيد في فيك فيك يقين ينزل في يتحدثون في يتحدثون في لكن ونحن نهر وانما لو كل دجلة وموفق مزد مزد هم مقص رأهم ده يزدجرد حتى ت في ه ب وكان ط عظيمة الفرس و ذلك سبب في نصر المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى في معركه ة القادسية كنونزة وغانم المسلمون كنون بفضل كسرة س ب ح القادسيه ن ه و ت ع ا ى وده كان أبو كان الأصر التاني ابن لسعد س في كوكب、الأمل. تعالوا برضو يبقى الأمل الصرع عشان ن ن ان, إن شاء الله يكون لنا ا شاء الله أمل أصر نافع في ناس كتير بن ن ما ا كتير تعرفوش عقبة أ ك ب بن نافع اللي راح يفتح م د ي ن ة القيروان عشان تخش في ا ل إ س ل ا م أ ك ب بن نافع اللي وقف عند المحيط ا ل أ ط ل ن ط ي وغصب د خ ل و رجليه في المحيط وقال والله لو أ ع ل م أ ر ض ا خلف المحيط هذا لا وطأت أو لو عبرت البحر حتى أ ب ل غ لا إ ل ه إ ل ا الله حتى يسلم الناس جميعا لدين الله سبحانه وتعالى اخوي وحبيبي أ ق ب بن نافع عند م د ي ن ة القيروان الناس قالوا خد بالك أ و ع ى تخش المدينه ة المدينة دي تمليانة دي دي بالأسود والحيات والوحوش قرب فقال ل ل قرب أوعد و أ ب دي ا نحن خ ر يسخر جند جند جنود من لنا الله الأشياء الله الله وتلك الأشياء جند من جنود الله وسوف يسخر الله لنا ذلك وسوف خ بالك عنده أ م ل ان ربنا يسخر له كل هذه ا ل أ ش ي ا ء عشان ل بفضل الله سبحانه وتعالى يقاتل خ ش ب ى و ي ق ويغنموا ويدخلوا الناس في دين الله سبحانه وتعالى فوقف عقب على صخرة ونادى أيتها الأسود الوحوش عقب على العالية النناس أيتها أيتها الحيات أيتها إن أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جئنا لنعلى إن بن جئنا صخرة لنرفع راية لا إله إلا الله لنا الطريق إله محمد من حاجة. كم حاجة خبالك ممكن يقول إ ن عباد الله هو لال إ ن أ ص ح ا ب محمد بن عبد الله خ قال انه ما من شيء في السماوات ولا في ا ل أ ر ض إ ل ا ويعلم أ ن ي رسول الله إ ل ا عصاه الجن و ا ل إ ن س الله أكبر ع ش اكبر ن د ه أقول ح ي ب ب ة أ جئنا لنوعي ل رايات لا إ ل ه إ ل ا الله ف أ ف س ح و لنا الطريق يقول ا ل إ م ا م الذهبي فخرجت ا ل أ س و د وشوف بقى المشهد الجميل الرائع ادين ل ا ل ك و ن ده كل ربنا سخر ه من أ ج ل ك يا مسلم فخرجت ا ل أ س و د تحمل ولدانها وخرجت ا ل ح ي ا ة تحمل ولدانها ف أ ف س ح و ا الطريق الجندلله فدخلوا وفتحوا القلوب ق ب ض ا ل أ م ص ا ر دعوك بن نافع كان لي قصر جميل جدا جدا في كوكب ا ل أ م ل لكن كالعاده فوق دي كلها في أسر اجمل ل كلها أ أصر أ ر ده في أ ص ر و أ ح ل ى أ ص أصر في الكوكب د و ت وفي كل كوكب هو أ ص ر مين حبيبك عليه صلى الله عليه وسلم أ ص ر النبي محمد النبي ليه اصل في ا ل كوكب ا ل أ م ل طبعا ده كل كوكب للنبي فيه مش أسر واحد اصل وميه وسلم ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم بف بخاري تizza تعال الآمل lactان اتأمل الحديث كل مع في هذه خباب ابن الارض كان ب يعذب ع ذ ا ب ش د ي د جدا كانت تعذبه امرأة س امراه ا ن م ل التخلي العمال اللي خ ز ا كان ع ع ي ة ن د اسمها يجردو من م ا ل ل ب اللي ي ي فوق و ن ل ام ل ف ح انمار ل ل والع قال ي فما ا ك يطفق ا ل ح ودك وشحم ظ ه ي ك ا ن ا ل د ه ن ا ل ل ي في يسيح ظهره كان ع ل الفحم ى حتى ي حتى ه في يوم من ا ل أ ي ا م ب ش د ة العذاب سيدنا خباب رحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده له في حضن ا ل ك ع ب ة فقال له يا رسول الله أ ل الا تستنصر ن ألا تدعو الله لنا فغضب الحبيب محمد معين متوقعا ادعو عايز النبي مغضبش هو صلب حاجة غلط. ده بيقول يا ينصرنا النبي ليه؟ يكونوا سبتين كان من ربنا、ينصرنا. لكن غبان لأنه الصلاح حاجة الله الله صلب غلط رسول الصحابة هو مغضبش ده ي ك و ن عندهم ثبات في المواقف ي ك و ن عندهم صبر على الابتلاء لان سيدنا النبي عليه السلام ب يقول له هذا الذي كان قبليكو كانوا ب ت ش ق و ا نصين بالمنشار وكانوا بمشاط ي الحديد ن د من اللحم او ل العظم إ لا م بالكلام السبعة السبعة من يتمن يسمع الله هذا ا ل أ م ر يعني هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إ ل ى حضر موت ما ظنمي ولكنكم قوم الأمل من مثل مع مع يخاف إلا الله والذئد الله عشان النبي بس الأمل في قلب خباب وفي قلب كل من يا مثل خباب رضي الله, عنه رضي الله إن أي إنسان لبناء إن شاء الله فإن مع العصر يسرا العصر في وفي يبثل رضي أي يبشر فإن إن إن على تستعجلون قلب قلب كل ولا كده عنه بتعرض بث يسرا ل ن يغلب ع ص ر ي س ر ي ن بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا ن م و ق ف تانى ان السنان نبع عز ل في موقف ش ك ل اللى ة غزة احد حصرت في ا التي واصحابه ل للنبي صلى الله ه ز ي عليه م وسلم ة حدثت و ت ل الصحابة وإذا بالحبيب ل سبعين خيرة من م واذا ص ط ى عايز ا قللهم ن تاني ي ان د له حاجة وانتم فاكرين ان الاسلام ممكن يعني بالله ينتهي ع ي عيازا ي بالله ن لا لا لا اتطمله خالص يوم يلوم ايه كما عند احمد الدين لا يبلغن هذا الامر يعني هذا الدين ما الليل والنهار عارف طبعا حضرتك يوم يلوم يلوم يبلغن بلغ صعي يعني الكرة عند بسنة ان الارضية بتنقسم لقسمين فيقال حضرتك النبي ب يقول لهم إ ن الكره ا ل أ ر ض ي ة كلها في ا ل م ن ط ق ة اللي فيها ليل والنهار اللي كلها سيبلغها هذا الدين بعز بذل به به عزيل عزا يعز عز ذليل يذل الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله وجل أو نفسه ا ل ك فاكر ر لا ع أن تبقى د جدا جدا غريب الرواع فاكر جميل في و منطقة حضرتك لما النبي هاجر من م ك ة إ ل ى المدينه ة و نايم سيدنا علي بن ن طالب ا علي أبي م ك وتخفى النبي وخرج صلى الله عليه وسلم وجعلنا ه و و يقرأ يعني من بين أ ي د ي ه مسدا و م ن خ ل ف في ه م سبدا أ ش ى ن ا ه م لا ي ف س ر وراح ن و ماسك شويه تراب وقال شاهد الوجوه ر ا ح ل م م في وشوش الناس دي وحطوا التراب في قراص المعده خبالة وسيدنا م ش ي هو سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ووصلوا ا ر ض و للغار وقعدوا ثلاث ايام وبعدين انطلقوا الى ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة وهم ماشيين كانت قريش كانت صرفت م ك ا ف ف ه م ئ ة ن ا ق ة للي يجيب النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر حيا او ميتا خبالة خبالة بيحلم عربية شبح واحد كان ناقة كل النهاردة الناقة مئة حضرتك حضرتك تساوي تساوي الحال ايه على ولو لقيته حيا وصل ميتا ليك ميتة عربية شبح. كل الناس هتقوم ليك عربية اللي خلال الناس طبعا كل اتدور شبح ح وده ب ا للمكان ف ع فكان الوحيد اللي وصل ل اللي فيه النبي وفعلا وصل لحد عنده م ب ا ش ر ة واحد اسمه سراقه بن مالك ه ما بين يدخل يدخل ويقسره ما يرجعه اي ياخد الميت ناقة حاجة ما عشان لحد فجأة ساخت قوائم الفرس في الرمل فهل ر رجلين الفرس س تقلوا ايه اللي بيحصل ده لا لا لا بتخرف النبي يقرب تداخل المرض ويروح فكل ان على يوم ايه الفرس رجليه ض و ظروف ر في الارض اكيد ب مره هذا ل وسلم اخري ا ا ابن مالك ن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا محمد اعطني الامان ا الله يا د محمد ي عليه يقول على صلى وسلم له فيعطيه النبي الامان وياتي ويتكلم مع النبي خ ب ا ر ك لما اعطاه الامان ا ل م ر ة دي بقى لم يحصل ع ن ي ما ش إن, ان رجلين الفرس غلطت في الرمل لا الفرز خالص لحد وصل صراقة الى النبي صلى عادي ما صراقة فعلا مشي مشي عليه علمته وسلم وقال قال حتى انك نبي خلص انا فعلا انت ان الله له قلت انت كده القاك مكة فاعطني اذا جئت إلى مكة. و إ ذ ا جئت م ر ة أخرى أ و إ ذ ا ل ق ي ت ك م ر ة ت ا ن ي ة عشان يكون عهد بيني وبينك إ ن أ ن ا لما أ س ل م ت ب ق ى أ ن ت من دين الامامي وسلم وأمر ف تلك الصحراء الشاسعة وهو الله الله وإنك الله رسول الله ولولا ه ان ي عليه بتدور و س ه ي قومي اخرجوني منك ماخرجت ف عز كل المهالك ديته و ف عز كل الماسد فعز المقاس اشبهلك الموضوع ز ازاي ي قيل حضرتك ف ل ل ل م ا ا س ة كان فيها إخواننا وأحبابنا من ه أ لما غزة تخيل حضرتك ل كده تلاقي واحد من أ ه ل غ ز ة وانت راح بتسلم عليه ويقولك ب عارف إ ن شاء الله ربنا هيكرمنا قريب وهننتصر وهبقى اجيبلك البدله بتاع جبوش يا عم بوش يا عم احنا يعني انت ن شايف ا ل م آ س ي اللي احنا فيها هي مساله كده يقين وامل في الله سبحانه تعالى فالنبي وتعالى ل م قال يا سراقة كيف بك ب سواري كسر د ب لما انتشرت الفتحات الاسلامية وساعد بن ما شاء الله فتح قصر الله قال اين السراقة عليه وسلم مالك ابن ف قال ها أنا هو أنا يا أمير المؤمن أمير قال تعالى أ م ا علمت أن ان ل ب ي أو أ م النبي تذكر أن ا صلى الله عليه وسلم قال لك كيف ذكر سواري ت س ك س ر ة قال أجل يا أمير المؤمن قال يا خذ يا سواري ك س ر ة و ر ج ع اعراضي بسيط جدا فقير جدا ولبس سواري ك س ر ة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم تعالى شو باب ثاني من ابواب الامل في في الحديبية صلح الحديبية أو في هدنة أو كان من ضمن البنود الصعبه ة جدا التي أملية على النبي وأصحابي أملية على إذا جدا ا ء رجل ر ي ي أن يسلم فعلى ل ل إلى المشركين وإذا جاء رجل مسلم فعلى المشركين أن يقبلوه طبعاً كان شرط مرحب جداً لدرجة الخطاب لم يتحمل هذا الكلام ورح للنبي وقال ألست الله حقاً قال بلى قال ألست على الحق وعدوه على الباطل قال بلى م م مرحب عمر س ي يردوه يريد يرتد نبي ن أن أن أن كان أن بن شرط ورح جدا وإذا وعدوه هذا جاء طبعا حقا قال فلم ا نعط الدنيه في ديننا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم واسمع ع الامل الجميل الذي يبثه النبي في قلب أ ص ح ا ب ي قال أ ن ا رسول الله ولفت أعصي وهو ناصري فقال أعصي عمر ناصري أولاست قال د د ح ث ن أننا نأتي ا ب ي ت فانك ن ط و ف به؟ ق ل او او حدث أو حدثتك أ تأتيه وتطوف به اتيه ل قال كلا ا فإنك آ ومطوف به الله أقبل شوف اكبر ل ل الأمل صلى الله عليه وسلم تعال شوف آخر حتة جميلة أ أبواب م قد إيه بيفتح نشوف حتة آخر ا جدا أخويا ن ت مؤثرة و ح ي ي اللي ب ا حصل إن ك ف كريش اتفقوا مع غطفان ومع بعض اليهود لما ي ا ز و ا ا ل م د ي ن ة قالوا بس ان احنا نعمل بقى حمله لا ت ط ق ي ولا ت ظ ر نستاصل بيها شقفه الاسلام والمسلمين مش هنخلي حد ي عايش تلاف、واحد. المدينة المنورة, المدينة المنورة واحد الشمال والجنوب الشرقي. الجنوب الشرقي كان في م ع ا ه د ة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني إن إن إن انتو ن ن وبين ن ا هؤلاء حتى قريزه ا ولا ت ت ل ه م ل و م ما هم العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الشمالية النبي صلى الله عليه وسلم امروا ولا تستغلوا ضدنا بالك اليهود ليتخانوا العهدة النبي الله بالك والجاة النبي الله الصحابة تسندوش قدت لكن الخندق حد وقلت وحفروا صلى عليه صلى عليه بها اصبحت ل سلمان الفارسي رد الله ذ ي أشار أ رد به عنه ورده ا ل م د ي ن ة م ح ص ن ة من الشمال بالخندق ومن اليمين والشمال أو من الشرق ي ي م ن و ا ل م من ا ل أو ش والغرب م ح ص ن ة بالجبال ومن الجنوب يعني كان بنيكولايزة لكنهم الأبواب بتاعت اليهود خانوا يقدر ربنا لعنى سبحانه مقفولة وتعالى يقدر ان النبي صلتان طبعا النبي الصلاة عليه ونزل ا م بعد كده ي ي يهود ك ر ك ن ان النبي الشاهد هم بيحفره وحفر ولا لا بنفسه ا ل النبي المتواضعين صلى سيد هو الله لدرجه ان في كوديه وفي ص خ ر ة كبيره ة ك د ومحدش ق ق ف د ا ه م م قادر إن هو يوقعها ابدا والسخرة تعمل مشكل دي كانت ممكن تعمل مشكلة. إيه المشكلة؟ ان الصحابه ه م بيحفروا خد بالك ح ف ر خ ن د ق كله فضلت ا ل ح ت ة دي ا ل ح ت ة دي ممكن ا ل ج يخش ش الكفار ي منها و ي خ ز ا ل م د ي ن ة فلابد من حفر ا ل ص خ ر ة دي فقالوا فيها يا رسول الله هناك لا المعاول للرسول رسول تعمل صخرة فقال إ ن شاء الله يعني نزل ومسك س ب م م الله سبحانه وتعالى س و المعول ا وإذا بالحبيب المصطفى ما الجوع بقالهم ثلاثة أيام إخواني وأحبابي ما واحدة إن جابر عبدالله القصة كما عند البخاري لما عزم النبي والصحابة وأكلوا جابر واحدة والألف واحد كلوا الله وصاد الطعام ببركة النبي صلى الله ل على كلوش لقمة لدرجة تعلمون صلى عليه وآله وسلم واللي وشبع ربطين بطنهم بيت بفض ببركة حجر صحفة ح في في هم من عزم من عز عند أن إ ن النبي رح نازل ونازل م المعور س ك الخندق صلى الله عليه وسلم وضارب ر ح أ و ل ضربه وقال الله أ ك ب ر أعطيت م ف اعطيت ت ي ح فارس ن م من المنافقون يا بيقول بيقول يعني لنقضي والنبي الله واحد حتى من بيقول له بيقول له يعني إحنا إننا لا حاجتنا رسول له له نجل حتى لأن نذهب حتى حتى ع أ مفاتيح فارس مش سأعطى رسول أعطيت لا خلاص فقال فذلك الله فذلك يا رسول الله. كيف كيف فاذا بالحبيب المصطفى يتسم ويقول ة ي الله اكبر اعطيتم ف الفائس ا الشام ت افارتة ي يقول ح اك وركض هاي بضارب اضع اعطيتو أكبر مفاتيح الشام الله أ ك ب ر أ ع ط ي ت ه مفاتيح اليمن كان يملا النبي صلى الله عليه وسلم قلوب ا ل ص ح ا ب ة ب ا ل أ م ن صلى الله عليه وسلم أ خ و ي ا وحبيب بعد ما ذكرنا أ ص و ل ا ل أ م ل اللي موجوده ة في كوكب الأمل. يا الأمل الجدد في يا كوكب عمرك إنك إن شاء الله ربنا يا لنفسك في كوكب الأمل أخوي نشوف اللي الناس الأمل الجدد شاء ا ل طرى إن ربنا طرى ابن نوة ن يا هتلمك ل في س ك أصر ف كوكب الامل أ أ م ل خ و ي وحبيبي تعالوا ل نشوف إيه ش ا ك اللي الناس وتعالوا الأمل الناس اللي الرزق ربنا قال السماء وما القدس نفسا رزقها أجالها قلوب عليه هل لك على لن تستكمل وتستكمل في يقين وفي مدى من رزقكم تموت ده تعدون حتى نبث إن إن نفت أن روح القدس نفت في روعي في فاتقوا الله أ ج م ل و ا في ا ل ط ل ب ف إ ن ما عند الله لا ينال إ ل الا بمع إ بطاعته سبحانه وتعالى طيب المريض يرفع يشفين شعار وإذا مردته فهو يشفين الفرج عندك أمل في الله سبحانه خلى مردته أمل فهو عندك وتعالى وقد يكون المرض هو عين الأمل. إزاي؟ تكفير قريب يكون سيئات إزاي لسيد ولد آ د م ه و يقول إ ن الله لا يكتب للعبد ا ل د ر ج ة في ا ل ج ن ة فلا يبلغها العبد بعمله فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياها ه ا سبحانه وتعالى ت ولا د ر من أين يأتيك ل الشفاء الشفاء بالفتحة الشفاء ل ل ش شربة ف ا ماء ا ء قد قد رقية قد يأتي يأتي يأتي من من بإذن ك ذ ولنفس ي ه ينجح حدد هدفك وانطلق نحو الهدف واكيد ربنا هيكرمك ويعلق قدرك ان شاء الله ولا ولا وانطارق تلتفت الى المثبتين اعمل نفسك كأنك داخل ميت متر. لا تلتفت لايمين ولا شبال نحو الهدف الله سباق وربنا ان شاء نفسك ميت متر بفتح هيكرمك اللي عايز كأنك معها باب اللي عايز يجوز. خد بالأذات نحو يتجوز يتجوز وبعدين البحث عن عمل والثالث البحث عن ز و ج ة من أ س ر ة ط ي ب ة بفضل الله سبحانه وتعالى ف... وضعقت ولم تتزوج بالحور على بيك يبقى ربنا ربنا بزوجة الدنيا يا كريمك لقين لي يعني يا هناك كريمك شاء الله على قال لي هناك مش أخبر يعني إن شاء الله ربنا يا إن شاء الله بزوجة صالحة الشيء الجميل خلص هتدخلع إن إن إن مش إ ن ا ل إ ن س ا ن لما بياخذ ب ا ل أ ذ ب لازم كمان يكون عنده تقوى من ي ت ق الله يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب ا ل ز و ج ة رزق أ خ و ي وحبيبه وربنا هيرزقك بفضل الله ب ز و ج ة ط ي ب ة كلما كنت في ز ي ا د ة في ا ل إ ي م ا ن كلما ربنا يرزقك ب و ح د ة تكون على قدر إ ي م ا ن ك وتقواك لله سبحانه وتعالى اللي نفسه يخلف ويقول نفسي بقال سنين مستنى إ ن ه كان غفارا يرسل السماء عليكم م د ر ا ر ة ويمددكم ب أ م و ا ل و ب ل ي ن ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ل لا ي بدعاة ابن ذكريا رب ذكريا تذرني وأنت خير الوارثين خير وادعوه و الذي س ج د ل ه سبحانه الله عز وجل أن عنده ابتلاء تذكر قول المولى عز و جل فإن مع العصر يسرا قال جل وعلا سيجعل الله بعد عسر ي س ر ى والسين تبعث ا ل أ م ل في قلب ا ل إ ن س ا ن مهما وجهك من آ ل ا م ومن آ م الاحزان من آ ل م ومن أ ومن هموم ومن غ و م ومن كرب المولى عز وجل هو القادر على أ ن يفرج همك بفضل الله واعلم أ ن ما أ ص ا ب ك لم لأخطئك يكن و أ ن ما أ خ ط ا ك لم يكن يصيبك واعلم أ ن ا ل أ م ة لو اجتمعت على أ ن ينفعك فلن ينفعك إ ل ا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أ ن يضروك بشيء فلن يضروك إ ل ا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت ا ل أ ق ل ا م وجفت وتعالى الصحف بفضل الله سبحانه、وتعالى. أ خ و ي وحبيبي اللي مات أ ح ب ا ب ه ولي ل فقد أ ح ب ا ب ه خل عندك أ م ل ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ولما تحتسبهم يكونوا سبب في دخولك الجنه من ابواب ي تأتي ي أكنت أن أنك تحب به تمتع عمرك كله لا م ل ا الجنه الثمانيه ة إلا وجدته ينتظرك قال بل أ ت م ن ى أ ن ينتظرني عند أ ب و ا ب الجنه الثمانيه قال فذلك لك فقال في واحد من الصحابة خاصة يا رسول الله لنا قال الله له رسول أملك بل لكلكم الله أكبر شيء جميل جدا من جميل أمل يجمعك يكون عندك أمل إن ربنا أكبر حبيبك شيء الجنة مع وتعالى بفضل تذكر قول ا ل م و ل ى عز جل امن يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء ا ل أ ر ض اي ل ه مع الله لا إ ل ه غيره ولا رب سواه تذكر إن شاء الله إن انت حتى لو ربنا وتعالى ربنا إن إن سبحانه شاء الله لو أ ج ل يعني القصاص ليك ان يجيب لك حقك في الدنيا أكيد هجب لك في اتدرون ل أ خ ي ر ة من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من أ م ت ي من ي أ ت ي يوم القيامه ة بحب القيام وصلاة ويأتي شتم ذ هذا وضرب هذا وأكل من هذا هذا, فيعطى هذا من هتأخذ من ويعطى هذا من فإن حسناته أخذ ا مال دام حسناته حسناته اللي حسناته حسناته سيئاتهم ترحت ثم ترحت في النار وضرب وأكل وسفك ويعطى ترحت ترحت ظلمك فليت عليه من من من من ثم فيعطى فإن في أ خ و ي ا وحبيبي أ ك ي د ربنا يعوضك في ا ل ج ن ة إ ن شاء الله ه ت س م ع أربع ن د اربع ت تك ت تموتوا تشبوا يا أهل الجنة فلا أبدا فلا أهل أن أن ه لكم لكم إن فلا تموتوا أبداً. وإن د ا وإن لكم أن ن لكم ت م و تبقسوا و ا فلا أبدا إ نداءات لكم فلا تصقموا أن أ تصحوا ب لو أهل الجنة كنت من أدنى أهل الجنة. إن ا ش ل ل ه يا أد يا ملك ملك من اهل ل ت ع ا ى وإن ش الجنه ء ا ل ه س كل الشقاء خل عندك أمل عندك في الله. اللهم وبحمدك. اشهد ل ل اللهم ه سبحانك وبحمدك أ أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت استغفرك و أ ت و ب إ ل ي ك ص ل ى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.